التسجيل مئة وخمسة استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الثقافة باء قرطبة تاء فالترف ثاء جور